تعال لنرى ونتذكر تذكر يوم الصعاد ومذلة الرقاء قبل أن نحرم من مجرد الذكرى فيومها لا ينفع الندى فتعال أخي الحبيب نعم تعال معنا وتذكر تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداد عمرك في ذهابي تذكر حين ما تطوى وحيدا إلى الأجداد عمرك في ذهابي فسارع في رضى فإن القبر مبتدأ الحساب فسارع في رضا الرحمن دوما فإن القبر مبتدأ الحساب ولا تيئاس فإن العاجز عيب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 بكى من أسره كل الصحابي فأول ليلة في القابل خاطب بكى من أسره كل الصحابي وبادر إن بقي في العمر فإن الموت يطرق كل بابي وبادر إن بقي في العمر واقت فإن الموت يطرق كل بابي ولا ترك لأهل الظلم يوما فَإِنَّ النَّارَ حَمِشَةٌ لِّلْكَافِرِينَ وَلَا تَرَكًا لِّأَهْلِ الظُّلْمِ يُمَنًا فَإِنَّ النَّارَ حَمِشَةٌ لِّلْكَافِرِينَ وَإِنَّ مَصِيرَهَا قَارِعٌ به الزفرات تسمع في العذاب، وإن مصيرها قار ظلام. به الزفرات تسمع في العذاب، فويل ثم ويل من الظلام. إِذَا الْإِنسَانُ حَادَ عَنِ الصَّوَابِ فَوَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ لِلَّضَاهَاءِ إِذَا الْإِنسَانُ حَادَ عَنِ الصَّوَابِ